خلونا عيشه وما طلعوش 10 على 10 في <تصفيق> اللي باظ منتشر صعب في التفسخ مش نقولك فيلم و سيناريو مفيش فجر و قبل و بطالة جسعة الظلم و محدش حس فيتام ملقشة ارادو فقطر النابار تلتب تبشر و اصحح فجرال الكل مفيش حب و مفيش فل و اللي فاتم صور هم دي دي جدع عشر وما طلعوش عشر على عشر في <متصفيق> قله اصل منتشه صحاف في تفتساس فش وما فيش موضوع قفلت الباب وما شحتك وبتتكلب عشان بست وقت صعب ما طلعت مني ما يا اخي يا ابو هت يا جدعان ستات ده ما فيش جدعوه الا الازمه ولا فلاش كار يا عايلك ارتف زكار يا انت تن حد على قر تلاشخ لعطي تحط على نفس الخار دمع وحش وعد مدرش مبيخفش رزق الدبابة مبقفش من فرق عدلت ونتوش وعملت لال <تصفيق> انا حد نجي الصدى ولا مرد شفت داعو غضب مخي انا فعل سريعت ومتبت تصري مع السلح كايات زين سنه ماليش نفس وعايش بتنفس انا بس مفيش ولا حاجه تتحس كسور من جوه يا وجع بس ما بايش نفسيا بايظ وتعبت عصبي يا مسافر الاله ماتت ورافض العيشه نهايتها ايه ونبص معايا طب قول لي الخارق منو في ناس يا ماما صعيمه في ضمير بتنسلوا الكبايه من كلنا بتخاف اجي قالبه يتسالوا الشكوى بتاع منحل طردتك من حياتي خالص احبك ليه مختل ده انا لو حتى اتسل ما تنفعني ومش هقبل تقول لي معاك مستقبل اكيد انا مش عبيط واحد ففركك قطعل محلى روحي وما تجيش بدك الخير وما شفتش من ورا مني فين صبرت كتير Кені вже шуф мені кетері Ана міш муттарі Ін'я кемлі фіалі куаттарі Та рікіні ана хорі